انهم عبدالله ورسوله فعلى آله وطبه واندعاء بدعواته الى هون الدين انا دعم فاقل الله سبحانه وتعالى ولكن خلقه البروثان ونعلم موت واسمه مبسك فنحن اضرب اليه من حبل مرد تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشميع متعيد. ما يلقظ من قوم الا لديه رقيب عكيس. وجاءت تقرة النوت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. وليك تبصير ذلك يوم لقد كنت في غسلتي من هذا وتشكلها عن طبطاتك دماثرت اليوم حديث بعدما حد الله سبحانه وتعالى في الاول صورة شوعة المنطرين من بعث والمعاد وحشر الاجتاد لقيم سبحانه فإذا نتنا وقلنا نهاراً ولد رجعاً بعيد وبعد ما رب الله عدى جل علمي لكانت سبعةاً بعيداً وجل لنا أن علمي لا يهيد عن الجل لأنه سبحاناً لا يعلم ما أتلت الأرض من أجته وما تحول يغاد من أجزائه وأن ذلك عنده يكتاب معقول لا يعتليه كمير ولا تدين ولا يكونه شيء مما قدر الله على وجهه وبعد ما جلنا الله من الغلاغ التي جلت على عظيم قدرته وغالب حكمته لشاع من المسيئته لأنه هو سبحانه من قدرته التامة التي لا يعجبها شيء هو الذي قلت سماع فَجَعَلْنَا مِنَ الْجِبَالِ رَوَاسِيَ لَوْ أَنزَلْنَا مزد هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ انما جميع ما في الكون علوه يخبرني اننا هو عاده في اياته واظهر من اثار قدرته لمن كان خالقا لهذا الكون العظيم وهذه المخلوقات الخلقه لا يوجد او يعيد الانسان وأن ينشئه خلقاً جديداً كما بدأت أولاً مرة شباعت لينا الله عز وجل لهم عاقبة المتجدين الذين تذبوا الرسل فيما جاءتهم به من الحق لأن ترون هذا إلى اليوم عليهم رعيد الله عز وجل كما قال العذاب في الدنيا في زبد قبل ان ينوحوا واصحاب الرص وكمون وعاد لا تريعون لقرانهم واصحاب اي كذب وما يتبع ان تكذبوا اليد لسحق هذا كله ذكر الله سبحانه وتعالى وكان كل في الوجود هو ذلك العالم الاكبر الذي ترى في كل العالم الاكبر كان هو مرجعيتنا مكانا هو مرجع الامتحان الالهي لم نلقه اي ولا مره والنقطه تشغل ثم طوّر الله سبحانه وتعالى بأسوار المختلفة من مضقة كل علقة ومن علقة كل مضغة ثم طوّر لهذه المضغة العظام ثم قتل عظام الوحن والبسر ثم اوضع فيه كل هذه الأجهزة التي تتعاون كلها في حياة الانسان وفي حب الانسان. لا شك ان من قدر على خلق الانسان من ماء المعيد. لهو ما اقدر على ان يعيده خلقا جديدا كما بدأه اول مرة. ولقد خلقنا الانسان. والانسان اسم يجني هادم لنراد به كل إنسان الله تبارته وتعالى هو الذي خلق الإنسان الأول هادم عليه السلام حيث جمعه من تراب الأرض لعدم في متى لكالله فيما فيه من روحه فجعله حيا حساة مجريكا ثم حكرمه فعلمه ازماع كل شيء ثم هو سبحانه هو الذي بث من ادم وحواء رجالا كثيرا ومثا فهو سبحانه وتعالى خالق الانسان يا كل ما تناسل هذا الانسان الى يوم الكلام. عَلَمَ كَلَامَ الْإِنْسَانِ وَنَعْلَمُ مَا تُخْفِيهِ الْأَنْفُسُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ كُلَّ مَا يَدْرِي بِهِ الْعَاقِلُ وَلَمْ يَعْلَمْ خَيْرًا يَمْنَعُ عَلَيْهِ تَنْزِلُ وان لا محدث نفسه وصدق كلا والله عز وجل يعلمه. علمي إنه يعلم فكنت اني الذره يطلع علنيه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تخون لا السر لا عصا ما تخفيه الصدور لا رفع على الله من غائبه في الارض ولا في السماء لا ما دار في غد الائكان دارا فيه خالقه عز وجل يعلم لا يمكن ان يغيب ولا ان وكله عن علم شيء الادب والله تبارك وتعالى يحذرنا ان تنطلق تريرتنا على شيء يبغضه وهو يحلم ترائرنا لما تحدي حدورنا وان بل ان لا نطلقها الا على كل ما يحبه وعلى كل ما يوضاه منا حتى لا تتلع من نفوتنا على سيء يكره ولقد كان الله عز وجل بنا رعوثا رحيما حين تجاوز لنا عما اعبتنا دين نفوتنا فإنه لما نزل قوله تعالى لان تخفوا ما في قباركم او تبهوهم لعاكبكم به الله لمن يشاء ويعظم من يشاء يالله على كل شيء قدير شقى مالك على أبحاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاعوا يجتوا على ركبه وقالوا يا رسول الله كلنا بالثلاث والقيام والحج والجناد فقلنا بما كنتنا بذل ولكن نزلت عليك آية لا نفيقها ومن مما لا تهدده نفسك يملك ان يتبع حديث النفس فقال لهم طلوات الله وظلامه عليه اتريدون ان تقولوا كما قالت من اسرائيل تمعنا وعطينا. بل قلوا تمعنا وعطعنا غفرانك ربنا وليك المسيح. فقالوها. فتمع الله تبارك يا تعالى. لحفى وانزل الآية التي بعدها فنسحك. لا يكلف الله نفسا الا وطعا. لها ما كتبت لعليها ما اتفتت. ربنا لا تأخذني ان نسينا او احصانه. ربنا ولا تحمل علينا اترى كما حملتانه على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طافت لنا بس. لا عنا وغفر لنا وارحمنا. انت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. ولقد واجأ ان الله عز وجل كان يكون في كل مرة فتعي لان قد فعلت ذلك بكم لصح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يتيت خواتيم سورة ذكره من كنز تحت العرش لم يؤطهن احد قبل وفي حديث عليكم السعود ان من الآياتين للصورة البطرة من آخر صورة البطرة في ليلة فترة. وقال طلوات الله وسلامه عليه. ان الله تجاوز لانتي عما عذتت به نفسها. ما لم تتكلم ارطع من به. هذا من كرم الله عز وجل وقبله. فمن على هذه الامة. انه لم يؤخذها بما اقفت الخبور. وما بما تحظفت بالنفوض. وانتجاوزها عن ذلك. يعني عن الاسوطة وعن ما يكون فيه الشيطان. لقد قرتنا الانسان ونعلم ما يسلس به نفسه. والاسوطة هي العبيث الخفيف. يعني ما تُعبِّثه بِنبثه من حديث غير مسموع فلا يُصنعه أحد ولكن الله عز وجل يعلمه جمع أخبر سبحانه وتعالى عن عزين قربي من عباده لأنه أقرب إليه من حبل الوريث وحبل الوريث هو ذلك العجلة الذي في العلو والذي من قطع ما تفاهده. الله عز وجل يحضر عنك لانه اقرب الى عبابي من هذه العلوح والتراهيم التي دفع في ابوامه لانه سبحانه وتعالى اقرب اليهم حتى من أنفسه. لو احد لم يقل لي سبحانه سبحانه مما ولفا حرز ذاته فسبحانه هو تعالى فوق على ما يليق بذاتي عزه وجل بينما قرضه مما قرض عين وقرض رؤيه رقم ولا يفضع علي ما نتوفب به. ولا ما نقوله. ولا تفضع علي حركاتنا ولا احوامنا. له اعلم ذلك كنه اكثر مما نعلم من انفسه. له اعلم الينا من حد الوريد. ولعل المرادة ان الله عز وجل اخرج الينا ملائكة الذين وكلهم لنا للذين هم ملازلون لنا ليكتبوا عنا اعمالنا ليكتبوا علينا اقوى لنا كما قال عز وجل اذ يتنقى لتلقيهم عن اليمين وعن كمال قريب لنحن اقرموا من عبل الموارد إذ يتلكل متلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيب قدره فتحانا إذ يتلكل متلقيان بعد طوله ونعم أقرب إليه من حظ الوريث نفيد أن الله عز وجل يريد أنه أقرب إلينا بملائكة الموكلين بما كما بقوله عزة من قائم وان عليكم لحافظين فراما تاتدين واعلمين ما تفعلون ان يتلقى لتلكيان يتلقى يعني يؤتي كل ما يخرج من العمر من اكوال فهو يتلقى كما يتلقى الانسان السوء الذي يعمى اليه. كما للذبط ينزل العبد الا ويتلقى عنه. وما من حركة تحدث منه في خيره. ولا في شر الا ويحطيها عليه. لهما متلقيان. يعني انهما ملكان وتلقيان الاعمال والاطوال. ولكن عن اليمين وركن في كتابة المحنث عن الشمال وركن في كتابة الثليث وتقل المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بحيث يعني ان كل منهما صاعد متردد والعض ينتظر ما يخرج منه يكتبه عليه بأمر الله تبارك وتعالى ولا يمكن ان يفوتهم شيئا. لما يقوله العبد اي لما يفعله. لانهم لا يتقلون عنا الا في ملاكبات خاصة كعند نقول الخلاء او عند ركاح النتاء. ولكنهم مع ذلك لا يفوتهم شيئا لما يفضروا عنا من اقوالنا ومن افعالنا كما قال سبحانه ما ينذبه من قول الا مديه رقيب عديد الا عنده ملك حاذر رقيب مطلع على اعماله سامع لاقواله عكيب اي لا وعيب عنه ابدا لقدامة الاعمال بواسطة الملائكة اننا هي شعن من سؤون الغيب غيرت لنا ان نبحث عن كيفية غالب غيرت الواحد ان يقول ما لنا لا نرى هذين الملكين لما لنا لا نحس كتابة ولا نرى خلما ولا ارتاسا فان ذلك من الغيب المحجب عننا ولو كتف عن الحجاب لرأينا ذلك حيانا ولكن الله حجب عنا ذلك لأننا في دار لباء والانتعام لقد حجب عنا روة هذه الأمور الغيبية حتى يكون الإيمان بها إيماما بالغيب وإيماما بالشعاب ولكننا نؤمن بما قال الله عز واده لأن علينا عظمة لتعاقضون علينا بالنويل للنهار لانهم يصعدون الى الله عز وجل بأعمالنا كلهم لانهم كما في الحديث الكريم يتنعون في طلاة متجر وفي طلاة العطر لان الذين باتوا فينا وعرضون الى ربهم نحض طلاة الجد سيسألهم ربهم عبادي فأقولون عطيناهم وهم نصلون. وطرفناهم وهم نصلون. كما قال تعالى وقرآن الفجر اما قرآن الفجر كان مشهودا. لعني تشهده الملائكة. والله تنرى تعالى اكبر في مواضح كثيرة من القرآن الكريم عن كتابة الاعمال. عن امره الملائكة بكتابة اعمالنا لنا السراء فينا لديهم من فوق. كما قال عز وجل ان يحسنين عنا لا نتمع سرهم ونجواهم بل يرسلنا لديهم يتموت وكما قوله تعالى من سورة الغافية هذا كتابنا نمطق عليكم بالعقد كنا نتنفخ ما كنتم تعملون وضمى بقوله تعالى ونبب ما قدموا وآثارهم وكل سيء أحتيناه في إيمان المبين صاري آيات النوعة لا نافقة لأن النوعة عز جل واتب أعمال العباد لوافقة هؤلاء الكرام الكاتبين الذين أخبر الله عنهم اللعن يعلمون ما تتعلم ولا يجيب عنهم شيء مما يتعلم العبد الذي يبطنوا بحبه وبكتابة عدم ما ينفدوا من قوله إلا لديه رقيب عديد هذه الآية ضريعة لأن الملائكة يكتبون كل ما يفكروا من العبد لنقول لانه صول على اقوالهم كلها لان الايه هنا يعطي ثقه انه لا ينفر من قول الا لديه رقيب عت يعني أن اي لفظ ذكر به العبد يكتبه الملك اما له واما عليه فان كان قولا في غيره فهو له لمكتوب في حتناك. كان قول شر او طول فهو عليه لمكتوب في كيات. ثم بعدما اكبر الله عز وجل عن عنا وقلب الانسان في هذه الدنيا وانه وكل في ملائكة للا ويخطينا عليه احواله واحواله اخبر عن تلك المحظة والحاسنة التي يمسك ان نفارق بها الانسان هذه الدنيا جارة الانتحان والابتلاح هذه الدنيا التي لم نترك بها سنة ولم يترك فيها هملا. لم اعطي عليه كل ما قدر عنه في حياتي الجنة وفي حمره طالعا قصد. فلم لغب عن هؤلاء جاذبين شيء مما قالوا او بعده. لم اعطيه عليه كله. فلما أبنى الله عز وجل دين قضاء أجله وقلت فعائف عمله ورفعت قل الله عز وجل واصبعها في حسرجة الموت ونلغت روحه بحلقه وزل عما عم عله لغت يطلق غمرة الموت ونجلت به لان بابت هو الحق. الذي لا نحيد عنه. لحد. فكل احد سيجيه تلك السكرات. وكل انسان ستنزل بهذه الغمرات. وكل انسان سيعالز هذه الكربات. لا يمكن ان يتخلى. ولا ان ينزل احد منها عددا. ما هي لحظة يجب ان يفقى كأساة كل وحد من دل آدم من كل ذي روح على هذه الأرض وجاءت تكرة الموت بالحق. لالك ما كنت منه تحيط. لالك ما كنت منه تحيط. هي قيامة الصورة لكل طحب من الله حين تضارك روحه يتنف. لحين تعرض بها النبائكة الى الله عز وجل. وان كانت روحا وريحان ورد غير ربان. وفتحت لها اموال السماء. لطاعدت بها ملائكة الرحمة لسيئها من كل تمام مقربها حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الرب جل ما جل إذا مثلت بين وديك قال الله عز وجل لملائكة ارتدوا كتاب عزي في عله واعيدوه إلى أدريه لحسن فتعود روحه إلى جسده ويأتيه ملكان فيقعدانه ثم يسألانه فيكددهم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة فيقال له لم تالها لقد علمنا ان كنت لموكنا ثم يطح له دار الى الجنة فيأتيه من روحها وروحانها الى يوم ان يدعث الله جسده الكافر. فتحرد روحه من جسده. فانت مثل روحه. فيقال لها اخرجي. اخرجي ايها الروح الخليطة من الجسد الخليط. اخرجي الى رب ربان كتاب عبدي في سبيل. قلنا عيدوه الى قبره ليسل. في قبره. فنجلج والقرب. وقال ما ادري. سمعت الناس يقولون شيئا فكنت. فتنهر الملائكة. ويقولون له نادريت ونات لن. وقال انه يكرم بمرضبة. جربة بين ادنان. فيسلح صيحة. يسمعها كل شيء إلا جنس ولو سمعها الجنس وقعف ثم يفتح له نساب من جهن ويضيط عليه قبره ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وتموه منها إلى أن يبعث الله جسده لوم القيام لزالت لزالت جكرة الموت بالحق رامرات النوت كما قال تعالى في عسر الكفار ولو ترى احنا الذين فقروا الملاحكة وجربون وجوههم وأزلائهم وذوقوا عباد الحريق لانك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيب ولكن المؤمنين مواده النحظة لغلما من ربوان الله عز أجل ومن دشارات الملائكة ما يحظمهم إلى نقاء الله سبحانه حين تأتيهم الملائكة وهم في ذكرات الموت ويبترونهم لردوان الله ورحمته حينئذ يقول عليهم ذكرات الموت ويحبون لقاء الله ويحب الله عز جل لقاءه ان الذين قالوا ربنا الله ثم اتقانوا فتنزلوا عليهم الملائكة يعني عند الموت فلا تقافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدين نحن أوليائكم في الحياة الدنيا وفي آخرة ولكن فيها ما تشتري انفسكم ولكن فيها ما تجدعون لذلا من غفير الرحيم تنظر المؤمن على ما يجد فيها لي الدنيا من دماء ما جدا ان هم رجالك لا يكون وتنظر عنه كل جدا وتوجد كل دلاء عندما ينقى الله عز وجل. وانما هي انتعانات لان الله عز وجل بها المؤمن لآجل الدنيا حتى رجاء الله عز وجل. نقض عنه كل ما وجد من دلاء الوزدة. ونقل عند الله كل ما يسر قلبه ونطلب نفته لنرى ما نعزه ونطلب نفته لنرى ما نعزه الله عز وجل له من منابل كريمة ومن حياة كلها ريح وروحان ويتمسر بما اعطاه الله عز وجل من الرحمة والدواب لبعفوه وتجاوزه عن سلاته. سلم لا يجد شدة بعد هذه الدولة. انما الشدة كلها والكرب كله. انما هو في هذه الدار دار البلاء والامتحان. وان عبادة يالله تبارك وتعالى. يرى كل ما يحب. وكل ما يستعي. وتيبسر في قبره. وتيبسر عند خروج روحه. وتيبسر عند قيامه من قبره. وتيبسر في الموته. لا تأخذ كتابه لامينه. وتأخذ افادا يسيرا. وينطلب الى اهله مجلورا الى ان يدخل الجنة التي اعزى الله يعزى وجل للمؤمنين السالحين جمع تكرة الموت للحق مالك ما كنت منه تحيل لا حيبة ولا مهرب ولا ملجأ من الموت الموت ولو كنتم في بروس مشيدة. ان لن من فراو ان من الموت او القتل. لذا لا تنستعين الا فليه. من استطاع من السابقين ان يعرض من لحظته الموعودة. ومن فأتي في معنى حين لم يتفع أحد أبداً أن يفرس ولا أن ينزع من تلك اللعبة لما كان له من الجنود والأعوال لم يتخلى عنه حين هذن جنوده وأعواله فلا يستطيعون أن يقدموا إليه معونه ولا أن ينفروا في هذا الوقت ولا أن يفردوا عن ذلك الكرب كما قال تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبكرون ولوما إذا بلغت الحقوم وأنتم حين إذن تنظرون ولكن لا تبكرون فلوما إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم ثابتين أن تستطيعون أن تردوا روحهم إلى جسدهم هل يمكنتم تابسين بأنكم غير مدينين ولا مدينين بأعمالكم؟ كلا لن يستطيع ذلك أبدا لقد تقدم أفضل من أحدك علينا فهل استطعنا أن نجيعهم من المرض كلا لا يمكن ذلك أبدا فأنت تفيد قريبا من حبيبك الذي توجده لانك ديته بمسك فلا تملك له فداء ولا تملك له نسرا ولا تستطيع ان تنفعه بشأن. بل ترفي ان حول المريض. يجادون جهدهم. في ان حياته نحن. فلا يستفعون الى ذلك سبيلا اذا حان حلم وانتبى ادنه. وان تكون وانتقى الكبيب اتفادة الاخبار ولا يستفع الكبيب ان يقدم لمريضه كي انتقى ندل فيه أجل الله عزى جنه الذي لا يتأخر عن ما يعبه ولا يتقدم لحظة ابدا فاذا جاء لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وجاء الشكرة الموت بالحق لا وكان ما كنت منه تحب اشهد ان الله ان الذي يصوره لغ القران الكريم يصوره وهذا السلوب الذي لغ السلوب نزلت نزلت ورقعت اي بلا مرجع لها ولا داعى فترى الموت وهو يا خباثتك التي كله من امسان كل شيء ذلك ما كنت منه تعيف ما كنت منه تعرف ولا لا تجد لك منه ملجا ولا يدا ثم حدث ذلك ثم ولا قدرك تطين في حياتك البيض بخير تقيم يعلم الله عز وجل نباها حتى يأذن الله عز وجل لرب الأرواح إلى اجتراها ديها حين تقوم السعب وحين الله الاسرة فيه وأن في الصور النسبة المولة وضحق من في السماوات ومن في إلا من شاء الله. اما يطرق الله الناس فيه. اجباثهم مدة يعلمها سبحانه وتعالى. اذا اراد الله ان يبعث الناس. وان يقردهم من القبور للبعض. والمهاد. امرت كماعة الاربعين ليلة نطرا غليظا كمالي الرجال هتنبط الابي الدعم في قبورها من هذا النطر كما ينبط الزرع دماء السماء وكل ابن ادن يبلى الا عجب الزلق انه ينبط منه في المسأة الاخرى حتى اذا جمع الله عجامة وهنفع بينها فأتم خلقته وعطل تأليسه وتركيبه قبل الله عز وجل المستقر فيه ان ينفق في الصور النسخة الاخرى فتطير كل روح الى جسدها لا يسع عليها ولا تطيره ولا تذهب الى جسد الجواه فتلبك كل روح جسدها بإذن الله يأكلون ماتهم قبورهم ينتظرون عنه الغدار لا تذل ينتصار يوم العرض حقا نظم بالحق فان على تكذيبهم رحمها بهم يقولون متخسرون لا لنا فهم عظما مما هذا هم يجيبون عن خسر ومجرى الزكرة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وقيل ان الملائكة هي التي تجيبهم بجارب وقيل ان المبنين هم الذين يردون عليهم بجارب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون تاتل الناس في الحساب ويبسرون الى الله وعما كما بدأنا أول خلق الوئيس ونفقه السوري ذلك وعما وعيب ذلك ومن ضغط السور هو يوم الوئيس الذي وعد الله به إبادة الووم الذي وعد الله فيه الكفار يدعثهم ثم يحفرهم الى النار. اليوم الذي بذكر الله فيه المملكين الذين يعملون الطالحات. لان لهم عنده مطعبة جنة عدم. لا يبأتون فيها. ولا يخرجون منها. ولا يتنون. ولا نصيبهم فيها غم ولا عم ولا عزم لكلها حياة وحلوث وإلها مهيما وردوان وذلك يوم الوعيد ومدلقة التور والتور هو ذلك القرن الذي لا يعلم أذرا إلا الله عز وجل النار عز وجل اسرافيل بالنسخ فيه. لقد قروا ان اسرافيل جلد راتي القرن له تاخذ بمسارين الى العرض. وانتظر ان الله له بالنسخ. فيفكر في عينه. لانه يكتأ اذا صايفت عينه ان يؤمر في تلك اللعبة. فلا خاف انتصار الله عز وجل لا ذاك فتاكس دائما الى السماء ينفذ امر الله لا احد هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا يا اصحابه ترى لو غير كون الله ولك دائما رحيما عظيما فهل ما لنا لا اعطل لتنسى انعم. وطاهم القرن قبل سفن القرن. لنتظر مدى يكمل فلا شك انها لحظة لحظة عظيمة تلك التي تتبذل فيها الارض هي الارض تلك اللحظة التي يتبذل فيها نظام الكون كله. والتي يطوي فيها الله السماء بأمينه ويقضد على الأرض بالهيد الأخرى تلك اللحظة التي يؤشر فيها الناس إلى أربين ليجدوا ما قدم حاضرا غير غائب موقع غير ماقف ليجدوا كل ما قدموا وكل ما عملوا حاضرا عند الله عز ولا رجل مربك واحدة. يا من ابقى احدها نعمها شارك الهدى ذا كلت صلى الله عليه وعلى الهها شارك يثبتها جمعها شهيد يشهد عليها هنا علقا هو الملك الذي كان موجلا بها للجنب وجاءت كل نفس الى الله سبحانه وتعالى مع وصائف التي قرى الى حيث تنفل من هذا الرب سبحانه وتعالى حين ينزل بين الهجاب وحين الحاسب كل احد على ما قدم في الدنيا من خير ومن شرق وحين ينافس الكافر الحساب ويشدده عليه حتى يكدده في النار ويقضحه ويقضيه بين خلقه لي ماذا عليه وتنادي الأسهاد على رؤوس الخبر هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على نعمة الله على الظالمين الذين يتدون عن كبير الله ويبهونها إلى جهل لهم بالآترة المتاثرون لحين يبني الله عز وجل المؤلم فوضع عليه كنفة ويكفره ويحاسبه فيما بينه وبينه حتى يكبحه بين خلقه. ويقول له هل تطعي كذا يوم كذا. فيقول بلا يا رب. هل كذا يوم كذا. فيقول بلا يا رب. حتى اذا قرره بذنوبه. لغلقا انه هلق. ما له عليك في الدنيا. وانا اغفرها لك الولد. هكذا يكون حساب حسابا فقديرن كما قال تعالى وان لازم قومه كتابه بيمين ستقوم للحاكم فيصا با وينقلب اليه ذله المكروه في الصحيح يقول صلى الله عليه من موق في هذا عدك تقول عائشه الله عنها يا رسول الله وليس الله عز وجل يقول فتوقع حسابا يسيرا. فقال لا يا عائشة اننا ذلك العرض. ولكن من يوكش الحساب يهلك. فنعرض الله من منافسة الحساب زوء القيامة. وجارت كل نفس معها دائت يسوقها من ورائها لا لا سبحان الله وتعالى ومعها تهيم لا تسب عليها لقد كنت هيا الانسان يا رب لك من اعذ حين كنت في الدنيا ترثى حين وتجري وراء ثوابك فلا تنكر لان لك معاد ينتظرك. لان لك يوما تتلاكيه. لان لك ربا تحاسبك. وتتعرض عليه. كنت في رب يكي عن ذلك كلك. قد عددت عنه السعوات. وقربت الآمال. والأجماء الكاذبة. والنعو ذلك. ولم تذكر ذلك. لن نفيته وجعلته وراء بارك. ولكنك اليوم تنظر ببكر حبيب. لا تذكر بعقل صديم. لقد رأيت يعاينك كل ما كنت عنه في الدنيا. مما ذكرت الرسل. ومما اصبرت به كتب. فكنت تقرأ ولا تتمن. وكنت تتمنه. ولا تحيط. ولا, تحب. ولا تحب اليوم تعي كل شيء. لقد كنت في غفلة من هذا فتشفنا عنك غطائك. فبصرك اليوم حديث. فبصرك اليوم حديث. من الحمدة. لحدة البطر هي قلته. لأن بطرت اليوم قولي. حين دالت عنك الغفلة. لحين انكشف العطاء. لحين انتبهت من نوم غفلكك. ورقادي سوابك. في هذا اليوم ولا يجب عن بطرك حين. في هذا اليوم تتذكر لأنك الذكر في هذا اليوم تندم على ما فردت في جنب الله ولا تحيينا نندم مجنب. حين ندمك ما انفعه وكان لك فتحك في العمر كنت تستطيع ان تتذكر وان تهي وان تعمل كالهم كما يقول ما عز وجل يوم القيامة. حين يتملون الرجوع الى هذه الدنيا. يتبكروا ويعملوا. اي لم نعملكم ما يتبكروا فيه من تبكروا. وجاءكم من نذير فنوفوا كما من نذير. بعد اوام وهناك يبقوا عن حساب. كانت الذكرى تنفع اعمل عمله ينفع كان السهل نسيب في قلبه العمل ولا باب السعي البلاء اما غماض فحساب بلا عمل لا لنفع وحده فلن يرجع ويعمل لنفع ولما كان مجال العمل ولا يتعين بعدما اذاعها مصطفى امين ان لا وين ويقدر ذاته فكان الله يدعنا في مره ان لا يقنا على رجله لا يرجعنا من الغافلين ان لا يصينا يوم عادنا ان لا يصينا لأن يكون جالك دائما رفل أعلينا حتى نفع إلى ما يخلقنا من هذا اليوم من أوله وينجينا من طرداتي وطبائر وجاءت لنفسي مع سائق وسعيد لقد كنت في رفلة منابة فتكتنا عنك رفاق فنترك اليوم حبيب. قرأت الى المجرم نساق الى ساحب العجل سوقا ان على اذا وقت السعود ويتضن عليه بما يدنا اجرم كذلك نحن عند الله عزاقنا نساق تل يشهد علينا كن عساق تداما كل جانب لتاك إلى حيث يجد جزاء جنايته وتكون السهود عليه فهذا هو قوله تعالى وجاء كل نجس معها تارك وجهيد قلنا كل سبحانه وتعالى مبينا أن جامس الشاهد لا يكتب إلا على معلم وإلا هو مرع ولا يتجيد على النساء ولا يكتب إلا ما ما قعل لإلا ما قال لأنه شاهد أمين لا يستطيع أبدا أن يتجيد على العلم شيئا من فهم ولا من قوم بل يكتب إلا ما قدر عنه تماما ولا دياذة ولا مكان وقال قريبه هذا ما لدي عديد وقال هارون يعني هارون ابن الملوك اديت لي بكتابه عملي يقدم تحفه اعمالي الى الله عز وجل لا هذا ما لدي حديث او حاجه هذا ما لدي حديث يقول الله عز وجل امرا والملائكه انه كلاتي يا انما كل كفار عمي انا كده رجالنا صغير الكل عمي دي صغير العلاج لاراق الياء لم نلقاتك يا الله ولا احياني لرجله دمائي لا تجد ينه بخير أمدا ولا يؤتي أحدا شيئا من هو أشهر بطر يتمنى أن يعود الدنيا كلها في بطنه وإذا كنا شيئا رحمة بيتيب أو المسكين لا يردك له قلبه بل انه عن عباد الله عز وجل ما وديه من الخير. لانه حريص على ان يكون كل الخير له. وانه يكون خيره لغيره. من معل للخير مؤتمر. ويستفيد انه منع الخير عن الناس. من يعتبر على الناس. ويأكل حقوق منع خيره ولم يُعطي رجزه ولم يرحم أحدا من عباد الله ولم وجد بشين مما عنده على فكيره أو مسكينه يرحم حياته ويسد ساقته ولكنه مع ذلك ما هرصه على المنع مع منعه خيره هو المعتني على عباد الله عز وجل يظلمهم ويجيعوا عليهم ويصلوا اموالهم بالباطل ويضرب عبشاءهم ويؤذيهم بكل انواع القبى بالقول وبالفعل هماج حياب مأسد قديم كثير الاب وكثير المعطية مأسد مريب شديد الروضة شعب مرتاب ليس بمؤمن ولا مؤمن الذي جعل مع الله إلها آخر لحبده ويؤلعه ويعبد الطابوط من دون الله عز وجل ويجعل مع الله آلية أخرى يدين لهم للعبادة والتقديم ويتكرم إليهم بألواء القربات وما يوحد الله عز وجل ولا يخلص له دعاءه ولا عبادته فان يوه في العذاب الشديد فان في العذاب الذي بلغ من الشده